أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. والشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخذو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 Zilhamid Al-Ladhi Lahu Mulk Sama Wati Wall Ard Wall Allahu Ala Kul Shai Shahid In Al-Ladhi Nafat Al-Mu Minin Al-Mu dabul harika, innan deina ämnar och gäller salihet, de har en järn att tjära från under de annan, إِنَّهُ هُوَ يُبَدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودُ فِرْعَوْنَ وَسَمُودُ